الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المناثتين فئتين والله أركسهما بما كسبوا أتريدون أن تهذو من أضل الله وَمَن يُضِلِّ الله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّ لَوْ تَفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ 119. وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 110. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق أو جار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 إلى الفتن فيها، فإن لم يعتذرواكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا